خلق السماوات والأرض بالحق. يكُور الليل على النهار ويُكُور النهار على الليل. وسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِن نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث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 من هو قالت أنا الليل ساجد وقائم يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويضجر رحمة رب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول الألباب قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فَلِنَفْسِهِمْ حَسَنَةً وَأَنْ تَابَ اللَّهُ وَاسِعُ الرَّحْمَةِ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقواه. والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، وأنا أبوه إلى الله لهم البشرى، فبشر العباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ سُقِذْ مَنْ فِي النَّارِ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من سوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنه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 إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدرا للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 الله يتوفى الألف حين موتها والتي لم تمس في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويبсыл الأخراء إلى أزل مسمى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 فسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبوء إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أيه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 نَلِكَ رُوَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاتَّكَبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوهُمْ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 وجئ أبن النبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووَثْبَيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا قَدْ خَسِرْتُمْ مِن قَبْلُ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوغ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين